إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا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 وداء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى